ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتشبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ بَلْ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَلَ أَلَعَذَابَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَارٌ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شاق الله فإن الله شديد العقاب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 وَمَا أَنفَقَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا ذِكْرٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ لَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ لَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ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 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا, يبتغون فضلا من الله ونظبانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُقَشِّعْ قَشْعَه نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوس رحيم ألم ترئن الذين نافقوا يقولون لإصوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لا نخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجن معهم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 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هم الله الخالق البارئ المصور له الأسماع